أحيكم الله وطيبكم الله وعلمني المولى سبحانه وتعالى وإياكم ما جهلنا ونسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في ديننا إنه وليه ذلك والقادر عليه أيها الأحباب الكرام اليوم إن شاء الله نحن ما زلنا نتناول كتاب الوجيز في فق السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله تعالى ولازلنا أيضا نتناول كتاب الصلاة ونحن بصدد الحديث اليوم عن صلاة التطوع هي الصلاة خلاف الفريضة أن الفريضة هي ما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا في اليوم خمس صلاة في اليوم والليلة أما صلاة التطوع دي بقى يعني بتشمل كل صلاة أنت بتصليها خلاف الفرود طيب علشان ما نتبسعش وعلشان يعني ما نخرجش عن الكتاب اللي في ادينا واسمه الوجيز ويبقى كلامنا فعلا وجيز على مسمى احنا هنلتزم بس باللي في الايه باللي في الكتاب وما يحتاج الى شرح او تعليق هنشرح الشيخ حفظه الله بعد ما وضع لنا عنوان صلاة تطوع بيضكر لنا فضل هذه التطوع التطوع صلاة تطوع ليها فضل عظيم جدا ببينهن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح اللي رواه سيدنا أبو هريرة وموجود في صحيح النسائي وفي سنن الترمزي وفي سنن النسائي سيدنا أبو هريرة بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولا ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. عياذًا بالله، فإن طقص من فريضة شيئا. قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل عبدي من تطوع في فيكمل أو فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك حديث صحيح ايه معنى الحديث ده ان الانسان اول شيء ينعقد من حسابه يوم القيامة انه يتحاسب على الصلاة بتاعته اول عمل يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة ودي دعوة بنوجهها لاخواننا ما بصلوش ده يا اخواننا ربنا توعد بالويل والويل ده على معنيين عند اهل التفسير قيل ان الويل هي يعني كلمة للوعيد كأن الله عز وجل يتوعد هذا الذي ذكره في سورة المعون فويل للمصلين فويل للمصلين الذينهم لازم نكمل الآية ما تقفش, ما تقفش على رأس الآية وتقول فويل للمصلين لا إنما تقول إيه؟ فويل للمصلين وتكمل الآية على طول الذين هم عن صلاتهم سهول إنما من أعمل شيئا ولا تقرب الصلاة لازم تقولوا أنت بسكارة ففويل المصلين وتروح واقف لا نقول لك أكمل أكمل آل بعدها على طول الذينهم عن صلاتهم سابون تمام فتوعد الله عز وجل كلمة الوعد الوعيد ويل وقيل ويل هذا واد في جهنم عفانا الله إياكم فيه من حياتي وفيه من العقارب ما تستغيث منه جهنم في اليوم أكثر من سبعين مرة ربنا عافينا وإياكم يا رب اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل فالله عز وجل يحاسب العبد على أول عمل هو صلاته فهذه الصلاة التي يحاسب عنها العبد إن صالحت كيف تصلح كيف تكون الصلاة صالحة تكون الصلاة صالحة إذا كانت خالصة لوجه الله يعني أصلي بإخلاص أنا أصلي لله ابتغاء الأجر والثواب من الله لا أصلي من أجل أن يقول الناس هذا رجل مصلي لا رياء ولا سمع بأول حاجة أن أنا أصلي لله سبحانه وتعالى مخلصا لله وأعبد أعبد أعبد الله مخلصا له ديني تعبد الله عز وجل أنت مخلص وأن تكون الصلاة مستكملة لأركانها أو الأول لشروطها وأركانها وواجباتها وسننها فحين ذاك تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشرع كما يحب ربنا ويرضى معلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي إذا استوفت الشرطين دول يبقى العمل صالح يبقى الصلاة صالحة تصلح بالإخلاص وتصلح بموافقة الشرع فإذا صلحت فقد أفلح العبد وأنجح كان من المفلحين وكان من الناجحين لماذا لأنها لما صلحت تقبلها الله سبحانه وتعالى الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا ولن يكون العمل صالحا إلا إذا استوفى الشرطين هذ هذان شرطان الإخلاص وموافقة الشرع وموافقة الصنة وإن فسدت يعني فسدت الصلاة فقد خاب وخسر عياذا بالله يعني خسر فسدت بمعنى لم تكن خالصة لله عز وجل ولم استكمل فيها شروطها ولم استكمل فيها أركانها ولم استكمل فيها واجباتها ولم استكمل فيها سننها ففسدت ففسدت لأنه اختل فيها هذين الشرطين الإخلاص وموافقة الشرع أو موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحين ذاك لا تفعله صلاته، لأن الله عز وجل يردها عليه، يردها عليه يوم القيامة، فمثل هذا خاب وخسر، أصبح من الخائبين، أصبح من الخاسرين يوم القيامة، ثم فإن تقص من فريضة شيئة يعني كان عنده فرد ناقص نسا يسجد ساجدة بدل ما يركع راح ساجد ونسى انه هو ركع انه هو ما ركعش او نسا يسبح يقول سبحان ربي العظيم في الركوع او سبحان ربي الاعلى في الركوع لما جاي يرفع نسا يقول سمع الله لمن حمده ممكن يكون نسى ودخل على ال ممكن يكون نسى ودخل على القراءة في السورة ونسي يقرأ الفاتحة ممكن يقرأ الفاتحة ويرقع وينسى يقرأ الصورة، إذا ستكون الصلاة ناقصة، ممكن يعمل أي حاجة في دول وما يعرفش يجبرها، يعني ما عندهوش فكرة عن سجود السهو، يعمل إيه إذا كانت الصلاة فيها زيادة أو فيها نقصان، أو هو مش عارف فيها زيادة ولا فيها نقصان، الأمور دي أنا عرفها إن شاء الله بعدين في سجود السهو، إنما ممكن هو يكون صلى وصلاة ناقصه حتى مش يأخذ باله حتى لو كان عنده علم بتكبير الصلاة وعنده علم بسجود السياة ولكنه ناسم ان في الصلاة بتاعته فيها فتكون صلاته عند الله عز وجل ناقصه فإذا أو فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى وهو أعلم انظروا لعبدي هل له انظروا لعبدي أو انظروا هل لعبدي من تطوع انظروا هل لعبدي من تطوع هو يعرف سبحانه وتعالى يعلم الله عز وجل يعلم هو علام الغيوب سبحانه يعلم ان عبده له صلاة تطوع او ليس له صلاة تطوع يقول الله عز وجل او انظروا هل عبدي من تطوع فيكملوا بها من تقص من الفريضة يكملوا له الفريضة النقصة من مدخرات من التطوع يخدوا من التطوع ويجبروا له الصلاة يكملوا له النقص في الفريضة بتاعته هذا لمن كان له تطوع فكيف الحال جماعة الخير لمن لم يكن له تطوع واحد ملهوش مدخرات يوم القيامة ما عنده الصلاة زيادة علشان ياخدوا منها ويكملونه النقص اللي حصل في العبادة بتاعته في الطاعة بتاعته في الصالة بتاعته هيبقى الصالة بتاعته ناقص وطلام ناقصة لن ينتفع بها ما لم يتغمده الله عز وجل برحمته ده أمر آخر لذلك بننصح دايما إخوانا إنهم يكون لهم تطوع وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي وأحب إلي مما افترضته عليه أفضل شيء يتقرب بالعبد من الله عز وجل الفريضة فإن تقرب إلي أفضل يعني زراعا تقربت إليه باعا شوف يعني يعني كل ما تقرب من الله عز وجل الله عز وجل ي... ي... ي... ي... سبحان الله ي... يتقرب منك فالإنسان بي... بيصلي ليه بالفرائض حتى تكون له قربة من الله عز وجل ثم حتى يعني يكمل له الناقص من فريضته لأنه لا حد فينا صلاة كاملة إلا, إلا النبي بقى عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وفي كتير برضو من البشر يعني إنما, إنما في الحال اللي احنا فيه دوة والظروف اللي احنا بنمر فيها دية ومشاغل الحياة بتبص لقي نفسك تنسى حاجة تنسى واجب تنسى سنة والله يقد تنسى ركن يعني يجي لي واحد ويسألني ويقول لي أنا سجدت سجدة واحدة وسلمت طيب وبعدين يعني خلاص الصلاة بتاعتي أنا سلمت بقى ما ما مش عارف مثلا ما جبت سجدة تانية طيب ما هو ده ما هو ده لو لو ما جت سأل وأنا حكيت له وقلت له صاب يعمل إيه وقلت له عيد بقى الصلاة مثلا لإن لإن طبعا هو بس بيسألني الكلام ده بعد يومين أو ثلاثة من من من من الصلاة اللي ناقص دية لو لو انا ما قلتلوش يعني يعني بيجيلي واحد في ساعتها ويقول لي مثلا عملت اقول له جبر الصلاه اعمل لك بيها كذا كذا كذا طب افرض بقى دو ما افتكرش وما جاش سأل والفريضه بتاعته ذهبت إلى الله عز وجل بهذا النقص فكيف يكمل له فريضته وهو ليس عنده تطوع لذلك بنحس اخواننا اني ان ما تسيبوش السنن كل كل فرض مترتب عليه سنه صلي السنن بتاعته صليها هذه مدخراته يعني انا لسه كنت بادي درس دلوقتي في المسجد بقول يا جماعة كل واحد لنا فيه خزنة عند الله عز وجل فاحذر ان تكون خزنة خزنتك الخزنة بتاعتك خزنتك احذر ان تكون خزنتك فارغة ما فيهاش اي شيء ليس فيها مدخرات ده احنا بنيبو حارسين في الدنيا ان احنا يبقى معانا حاجة كده متدخرنا على جانبو عشان تنفع في اليوم اللي نحتاجها فيه. طب ليه ما نتعاملش مع الآخرة مع الآخيرة كما نتعامل مع الدنيا؟ يكون لنا مدخرات في الآخرة كما لنا مدخرات في في الدنيا. تنفعنا وقت من الجنة. بنقصنا حسنة، بنقصنا ركنا، بنقصنا واجب، بنقصنا حاجة. يكون لنا تطوع من صلاة وتطوع من صيام وتطوع من زكاة وتطوع من حج وتطوع من عمرة. وكل أعمال لها تطوع نعملها يبقى لنا مدخرات في الخزنة بتاعتنا موجودة ربنا ينفعنا بها يوم القيامة صلى الله عز وجل ألا يخزينا يوم ما نعرض عليه اللهم أمين يقول سيدنا أبو هريرة النبي عليه السلام يقول ثم يكون سائر عمله على ذلك يخد بقى كل الأعمال على كده الصلاة كده اللي احنا كلمنا عنها يبقى الصيام كده برضو لو حصل عنده نقص في الصيام الله عز وجل يقول انظروا هل عبدي من تطوع في الصيام صم له اثنين صم له خميس صم عشورة صم عرفة صم 13 14 و15 زي من بكر ان شاء الله يعني هي دعوة لإخواننا المستمعين والمستمعات من الغد ان شاء الله عز وجل يعني النهاردة ان شاء الله نتصحر علشان بكر الصيام 13 و 14 و 15 والله نقولها لا رياء ولا سمعة إنما تذكير لإخواننا من باب فذكر إن نفعت الذكرى ومن باب وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يا رب العالمين فعندك الحد والاثنين والثلاث 13 و 14 و 15, 15 هذا تطوع لما بيلك تطوع عند الله عز وجل خزنتك فيها تطوع ويعرض العمل على الله عز وجل فيه نقص والله عز وجل هو أعلم أن عندك تطوع أو ليس عندك تطوع وانصروا هل عبدي من تطوع فيكمل لك الفرض من هذا التطوع طيب بيدينا عنوان ثاني الشيخ في الكتاب واللي متابع معانا اللي منزل الكتاب من الكتاب الكتاب في ايده يعني أو قدامه على الشاشة مثلا بيتابع من الكتاب هيلأ الشيخ عملين عنوان كده استحباب كونيها في البيت يستحب من التطوع يكون في البيت والفريضة تكون في المسجد مش باقى نصلي الفرض والتطوع في المسجد في في البيت لا لو صلينا الفرض وتطوع في المسجد ده فيش مشكل انما الاصل في التطوع إن يستحب انها تكون في البيت لإني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر يعني للنوم بس، ها؟ ولكن نحنا نجعل في بيوتنا إيه شيء من النور، صلا نور، نجعل من... نجعل نجعل في البيت شوية نور، ما يبقاش كل النور في المساجد، لازم تخلي شوية في البيت، صلاة البيت باركة، وأنا أقصد صلاة البيت يعني التطوع مش فريضة، لا، ولذلك اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول خير خير صلاه المرء خير صلاة المرء المرء في ايه في بيته ها عاده تطوع او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني افضل صلاه تصليها امم تصليها فين في البيت خلاف الايه خلاف الفرض يعني نقصد ايه خير الصلاة اللي تصليها في البيت بس يكون خلاف الفرد يبقى كلها كلها سنن السيدنا جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبة صليت الفرد في في المسجد خلاص السنة بقى صليها في البيت بس بشارة تكون انت راجع بقى البيت على طول ما تكونش راح مشوار نازل البلد أو راح السوق تجيب عشا أو تجيب أو تجيب غدا وبعدين تروح البيت مرهق ومتعب وتروح نايم ولا ساهي عن الصلاة وتروح عليك الصمت لا مش قصد قصد إن تكون هتخرج من المسجد على البيت على طول يبقى تجعل لبيتك نصيبا من إيه من صلاتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا الله أكبر فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا يعني الصلاة اللي أنت بتصلي في البيت دي نور ربنا يجعلها نور تشع كده من الايه من ال من البيت ولذلك سبحان الله صلاة الليل في البيت وقراءة القرآن بالليل في البيت تجعل ملائكة ينظرون الى البيت اللي خارج منه النور ده كأنه كوكب دري في ليلة ظلماء يبقى بين البيت اللي بيقرأ في القرآن وفي صالة كده منور اهل السماء رونه ايه مضيئا يشعر منه النور لأن فيه تلاوة لكتاب الله عز وجل سواء كانت تلاوة مفردة كده أو تلاوة في الصلاة فنور صلاة نور قراءة القرآن نور سيدنا الحديث اللي احنا سمعنا ده موجود في صحيح المم مسلم وفي مختصر صحيح مسلم سيدنا زيد بن ثابت يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم اما يجيش واحد بقى يلوا يعني عنق النص ويقول لي ما هو ما هو النبي بيقوله عليكم بالصلاة في بيوتكم مش لازم مرة الجامعة مش لازم مع المسجد لا يا أخوي إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر تمام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه يقول لنا إني في الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا من عذر في في حديث كده الناس بتلوكه كده ومشتهر على ألسنة الناس لا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا حديث ضعيف إنما الحديث الصحيح له لا صلاة لجار المسجد إلا من عذر يعني جار المسجد ما صليش في بيته إلا من عذر الفريدة يعني نقص الفريدة إنما فيش عذر بقى ينزل يصلي في المسجد فرضه وإلا الله عز وجل لها حسب لإن صلاة الجماعة واجبة على يعني أرجح الأخوات قال عليكم مس... قال عليكم عليه بالصلاة... إنبع السلام في الحديث الرواية سيدنا سعيد بن, سيد بن ثابت قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة إلا الصلاة اللي هي المكتوبة المكتوبة اللي هي إيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا الصلاة الصلاة المكتوبة خير صلاة المرء فإن خير صلاة المرء في بيته يقصد بها النبي عليه والسلام التطوع طيب يجي الشيخ يعطينا الحديث ده متفق عليه عند البخاري وعند مسلم وهو في سنن أبي داود وفي سنن النسائي. يجي الشيخ حفظه الله يعطينا عنوان تاني يقول لنا أنواعها يعني عايز يقول لنا أنواع صلاة التطوع طب إيه أنواع صلاة التطوع إحنا قلنا في صلاة راتبة يعني ايه مترتبة على الفرض تلاقيها يا قبل الفرض يا بعد الفرض يا قبل وبعد الفرض اسمها صلاة راتبة يعني مترتبة على الفرض يبقى اللي بيصلي الفرض اما صليها قبل اذا كانت قبلية او اذا كانت بعدية فيجي هو الشيخ يقول لنا أنواعها إيه ويذكر لنا أن العلماء قسموا صلاة تطوع إلى قسمين فأما القسم الأول فقالوا عنها صلاة مطلقة والقسم الثاني قالوا صلاة مقيدة إيه المقيدة وإيه المطلقة يقول لنا ان الصلاة المقيدة هي اللي احنا عارفنا بالسنن الرطيبة المترطيبة على الفرد قبل الصلاة وبعدها وبعدين يقسم لنا الصلاة المقيدة قسمين يقول لنا في في الصلاة المقيدة قسم يسمى السنن المؤكدة وفيه صلاة تسمى السنن غير المؤكدة طيب السنن المؤكدة ليه سمها النبي علي صلى الله عليه وسلم مؤكدة او سموها العلماء مؤكدة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها بحال الا في الصفر وكمان مش كل مش كل السنن اللي كان بيتركها النبي في الصلاة في الصفر في سنة النبي كان بيحافظ عليها زي رغيبة الفجر ركعتين سنة الفجر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في سفر ولا في حضر وزي ركعة الظهر لم يترك لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر وكمان قالوا إن هي سميت مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا فاتته فاتته فاتته الصلاة المؤكدة دي الصلاة دي كان يقضيها زي ايه زي لما النبي نسى عليه الصلاة والسلام جاءه بنو عبد قايس يسألونهم عن الصلاة بعد صلاة الظهر فجلس يعلمهم الصلاة فنسى النبي سهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر المؤكدة البعديه فلم يتذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن صلى صلاة العصر وكانت الليلة ليلة أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته لما دخل الحجرة عقد الصلاة فانتظرت حتى انصرف منها فقالت يا رسول الله ألم تنهى عن الصلاة بعد العصر وأنت يا رسول الله مش قلت لا صلاة بعد العصر قال بلى ولكنه جاءني بن عبد قيس فشغلوني عن الصلاة ناسة صل للسنة البعدية فلما قضاها علماء لدى أهل العلم أو لدى أهل العلم أن الصلاة المؤكدة تقضى يعني نقولش لا دفت محلها خلاص لا إنما الصلاة المؤكدة تقضى كده سموها الصلاة المؤكدة طيب يجي الشيخ بقى يبين لنا أني السنن المؤكدة دي اتناشر ركعة ثمتة عشرة ركعة. اتناشر ركعة ايه هم هيبينهم لنا بقى سيدنا عبد الله ابن شقيق لما سأل ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن صناتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه بيسألها عن صلاة النبي صلاة التطوع فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة يبقى إيه يبقى النبي كان بيصلي أربعة ركعت قبل الإيه؟ قبل الظهر، اثنين ويسلم واثنين ويسلم ثم يخرج بعض الناس خدت الكلام ده وعلى ظهره كده كان يصلي أربعة فبتروح لازأ الأربعة في بعض نقول له ماشي ده وجه ولكن غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولو احنا شفنا بعض الاحاديث الاخرى هتجد ان النبي كان بيصلي اتنين ويسلم واتنين ويسلم طيب واحد يقول لي طب لو صلي نهر باعة ينفع ولا منه نقول له ينفع بس انت كده ممكن تكون خلفت الاولى الاولى انك صلي اتنين وتسلم واتنين وتسلم طيب قالت كان يصلي في بيتي يعني في حجراتي قبل الظهر اربعة ثم يخرج صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس يعني الفرد ثم يدخل يدخل الحجنة تاني عند استنعيش فيصلي ركعتين يبقوا كده كم ركعة يبقوا كده ستة اربعة قبل الفرد واثنين بعد الفرد طيب وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل يعني بيتي حجرتها يعني فيصلي ركعتين يبقى ركعتين بعد المغرب سنة مؤكدة يبقى اربعه قبل الظهر مؤكدين واثنين بعد الظهر مؤكدين واثنين بعد المغرب مؤكدين يبقى دول مجموعهم كام 8 مجموعهم 8 ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين يبقى برضه بعد العشاء بعد فرض العشاء في ركعتين سنة مؤكدة طيب يبقى كده مجموعهم كام 10 وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين يبقى بعد الأزان وقبل الفرد في, في الفجر في ركعتين في ركعتين وإحنا قلنا عشر ركعت وده ركعتين هذا اتناشر ركعة اتناشر ركعة سنة مؤكدة بعض الناس بتصليها بوجه آخر بتزود بعد بعد الظهر بدل اتنين بيصلوها أربعة حد ما يحبش ان يتعمه رحمة ربنا لو عمال الله برحمته والله لنجاونا لنجاونا لو تبركتنا رحمة الله عز وجل لنجاونا نجاونا من مهالك الدنيا ومن مهالك كده ما تضيعش سنن قبل سنن, سنن مؤكدة ولا سنن غير مؤكدة طيب ايه سنن مؤكدة, سنن مؤكدة اللي هي صلاة العصر ركعتين او اربعة صلاة المغرب ركعتين قبل المغرب صلاة العشاء ركعتين قبلها دول اسمهم سنن غير مؤكدة سيدنا عبد الله ابن مغفل او مغفل ها اسمه كده صحابة كده كان لهم يعني اسامي جمال عرب دول لهم كده اسامي يعني عربية كده هم اساميهم كده بق اسمه عبد الله ابن مغفل ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وتجد صحابي برضه اسمه ابن حمار بالك فدي كلها اسامي إحنا بننطقها كما هي يعني وردت إلينا بالتواطر وكلهم صحابة وعدول وعن الأسامي ما يعني ما فيش زي ما بقولوا ما فيش مشاحة فيها يعني فيها ما فيش اختلاف في أمر يعني مشان نختلف هو اسمه كده هو اسمه كده طيب سيدنا عبد الله بن مغفل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء آه يعني بين الأزان و في صلة كل فرد بين الأزان و الإقامة في في صلة يجي بقى الناس تقف على الحديث ده وإن بعد نبعد في الثالثة قالها مرتين وفي الثالثة قال لي منشأ يعني اللي عايز واللي مش عايز خلاص هو حر واحد مش عايز حسنات خلاص هو حر إنما هل مش عايز بعد Nieسى لا مع Lohus Hikad يجي بقى بعض الناس اللي مش فاهمه تقرأ الحديث ده واحد صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم عند البخاري ومسلم وعند أبو داود وعند الترمذي وعند النساء وعند ابن ماجي يجي يقرأ حديثة ده وقولك لا ومال انتم بتقوله لنا يوم ما فيش صلاة بين الأذان والإقامة نقولك لان النبي ما صلاش يوم الجمعة بين الأذان والإقامة النبي قال لنا بين كل آآ آآ آآ بين كل أذانين صلاة ها يدلنا فعله على إني هذا الحكم خاص بكل النو بكل الفرائد إلا فرض الجمعة يعني يوم الجمعة لا البديل إني إني نبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلنا قبله قبل الجمعة قبل الجمعة ولكن جعل على كلها بتاعت الجمعة بعديه اثنين وتسلم واثنين وتسلم اثنين في المسجد واثنين في البيت أول الأربعة في المسجد أول الأربعة في البيت مو من يتصل الأربعة بعد اللي بعد صلاة الجمعة وليس للجمعة سنن قبلية إنما تدخل من المسجد بدري صلي ما شاء الله عز وجل لك أن تصلي صلي ما كتب لك إن شاء الله تدخل الساعة عشرة والصلاة على الساعة 12 وربع تفضل تقوم وتقوم وتقوم وتقوم وتقوم وتقوم لما يعني لما تحقق تلاقي نفسك تعبت ما حادش هقول لك ليه بتعمل كده إنما ساعة ملأ زن يأذن خلاص ما فيه الصلاة طب الناس اللي بدون توقف دي الناس اللي بدون توقف احنا غلبنا معاه وبحت اصواتنا ونقول لهم يا اخوانا مفيش صلاة بين الازن والاقامة في يوم الجمعة يوم الجمعة ليس هناك صلاة قبليه انما الجمعة السنة بتاعتها ليست قبليه وانما سنة بعديه اربع ركعات اثنين وتسلم واثنين وتسلم اثنين في الجامع واثنين في البيت اول الاربع في الجامع اول الاربع في البيت حسب ظروفه كده طيب وتستحب المحافظة على اربع قبل العصر اه على استحبابهم سيدنا علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر اربع ركعات يفصل بينهن اه يفصل بينهن بيه بالتسليم على الملائكة المقربين يبقى بين الاربع بيفصل بينهم يبقى ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين وده حديث حسن موجود في صحيح ترمزي وعند ترمزي في سننه سيدنا عبد الله بن عمر قلنا بيروي عن نبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة هو حديث حسن آية موجود في صحيح ترمزي صحيح ترمزي وفي سنن الترميزي وفي سنن أبي داود طيب ويستحب التطوع بالصلاة بين المغرب والعشاء آه احنا بنقوله ايه فيه اتنين بعد العشاء سنة مؤكدة. بعد المغرب سنة مؤكدة طيب ممكن بقى اتطوع انا بعد المغرب بعد ما صلي ركعتين سنة المغرب اتطوع بقى انا عايز اصلي اللي انا عايز اصليه اه صلي براحقك مفيش مشكلة النبي صلى عليه الصلاة والسلام والدليل سيد سيدنا عزيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء فضل يصلي النبي عليه الصلاة والسلام من بعد المغرب لغاية العشاء سنن وعن أنس في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعة قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصنوا كان الصحابة ما بينموش بين المغرب والعشاء يتيقظون ويصلوا يفضلوا صلوا او كانوا بعد المغرب يناموا شوية وروحوا ايمين وروحوا مصليين يفضلوا يصلوا لغاية العشب يبقى لو انت صلت المغرب وبعدين صلت ركعتين السنة المؤكدة بتعلمها وبعدين عقضت الصلاة فضلت تصلي لغاية العشاء ما ازنت لا بأس هذه سنة نبينا. نبينا صلى الله عليه وسلم طيب الشيخ بيقول لنا ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلاوات كان بيرأي النبي عليه الصلاة والسلام في فالصلاوات دي سواء كانت مؤكدة او غير مؤكدة سواء صلاة مثلا متعلقة بالظهر متعلقة بالمغرب متعلقة بالعشاء تعالوا نسمع كده ستين عائشة رضي الله عنها تقول في الحديث وحديث صحيح في صحيح ابن ماجه وعند سنن ابن خزيمة وعند الإمام الرحمد في مسنده وفي سنن ابن ماجة طيب يقول تقول قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة نعمة السورة تاني يقرأ به ما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر نعمة الصورتين نعمة الصورتان يعني يستحب يستحب لك أيها العبد المسلم المصلي إذا قمت إلى صلاة ركعتين السنة للفجر التي هي بين الأذان والإقامة بسموها أقول بين الأذانين إذا قمت تجيب ركعتين السنة تصليهم صلي بالركعة الأول أنية بالفتحة وقل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بالفتحة وقل هو الله أحد الركعة الأولى بالفتحة وقل يا أيها الكافرون براء من الشرك وفي الركعة الثانية بالفتحة وقل هو الله أحد قل هو الله أحد ليا صفة الرحمن سبحانه وتعالى براء من اللي براء من من من في في في قل يا أيها الكافرون وصفة الرحمن التوحيد الخالص وتنزيه المولى عز وجل عن الصاحب والولد أو عن الصاحبة والولد آه في صلاة في في في سورة الصمد ال الصمت أو سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يبقى من السنة إنك لما تقوم تصلي سنة الفجر تصلي بالفتحة وقل قل يا أيها الكافرون وبالفتحة قل هو الله طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وده برضو حديث ثاني بيأكد لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يصلي بالإيه بسنة الفجر بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفتح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأن مسلمون تمام في سورة الآية آه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى في ده سيدنا عبد الله بن عباس يعني وجه آخر إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي بهذه الآيات في سورة الآية في سورة البقر طيب بس غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان بيصلي في ايه ستين عشة تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي رغيبة الفجر ها لما سلنة الفجر وكان يخففهما فغالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام تخفيف هذه الصلاة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ما أحصي يعني ما أدارش عد ما أحصي يعني ما أعد ما أدارش كتير أو يعني ما احصي ما سمعت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله احد يعني يعني ما تعدش بقى النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي في الركعتين بتوع سنه المغرب البعديه وسنه الايه الفجر اللي هم بين الاذان والاقامه ما تعدش قد ايه كنت بسمعه بيصلي بالفتحة وقل يا أيها الكافرون في الاولى وبالفاتحه وقل هو الله احد في الايه في الركعة الثانية جماعة الخير يعني بعد كده هندخل إن شاء الله على الوتر وهذا ما سنرجئه إن شاء الله آآ تعالى نساء الله أن يعطينا وإياكم العمر على العمل الصالح للقادم في يوم السبت القادم إن شاء الله أن كان في العمر بقية فيعني إحنا هنتوقف عند الوطر هنشوف بقى الصفة بتاعته حكمه إيه وفضله إيه ووقته وإيه وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مصلي فنكتفي بهذا القدر لعل فيه الكفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني له إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه